<تصفيق> الله لا إله إلا هو الحي القيوم عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأن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 كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات آيات محكمات هم جَابٍ وَأُخْرَى مُتَشَابِهَات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تأويله ربنا وما يتذكر إلا قل الألباب ربنا لا تزعل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبنا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 خنيف الميعاد ان الذين كفروا لن تنفع عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واؤ كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستعذبون وتحشرون إلى جهنم وبأس المهد قد كان التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إما في ذلك لعبرة لأولي الناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقاطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماء بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله كثير بالعباد